مولده نورنا يا مرحبا بالعسكري قرنا دونا مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري فرحت الاجواء كلها وزال كل الكدري حفله دكمه من مثلها وانغلوا الخبر وانغلوا مرحبه الام وطفلها والزيد البشري تسلم الزهره ولدي لها هللو ثم كبري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري, مرحبا بالعسكري ايش اسمهم قدر يجي الكافري قرر والله قرره اللي ما بالامري هو اللي ما بالامري مولده جبريل كبر وحمدول الشاكري علمهم من على الذر تشهد الا الصوري تشهد الا مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري اللهوم ايمه اوحل النظر يا من صار يمه بالبشاير يمشيلي بالبشاير يمشيلي اخذ من علمه وحلمه ميديك ما يديك الخطر ما حلى ذكره اسمه وتهند الصغيري وتهند مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري, مرحبا بالعسكري سوى مكيده للامام الباصري جاب جيشه يوم عيدها عيده وانتشرك الناشري شرك الناشري قال من مد لي اريدها بالقوامس تكبري ربع عنقه وديده مد ابي يجري جري, جري مد ابي جري, جري مرحبا بالعسكري مرحبا مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري وليد النور مرحبا بالعسكري يا رداق والنور ويا مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري ارفع ضربه امامك بالزمل المستخدمي قال لا تكمل كلامك جا كمر البطاري جا وانظر الخلف وامامك شوف ايش العسكري بس مجنون هزامك والولي منكبري والولي منكبري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري, مرحبا بالعسكري طاغي خطنه فش المثل السامري متعند نظام الجناد في الحشر مستعشري في الحشر مستعشري هذا من فعل ومنه كسر عظم الجابري شنه الطاغ وكنه بعلهم على القمشري فعلهم على القمشري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري, مرحبا بالعسكري, مرحبا بالعسكري الليله سكر هذكرن سكري من فرح هجات نيمه ورعدت بالماطري ورعدت بالماطري للنبي من حشيمه يا كريم ويا ذري عزكم الله يديمه البيت عامرين البيت عامرين مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري مرحبا بالعسكري, مرحبا بالعسكري